ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده فزال عيبه قبل رده مثل ان يشتري امتا مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص عليه احمد لان الضرر زال ولو اشترى مصراتا فصار لبنها عاده فلا خيار له لذلك وان قال البائع انا ازيل العيب مثل ان يشتري ارضا فيها حجاره تبرها فقال البائع انا اقلعها في مده لا اجره لها او اشترى ارضا فيها بذر للبائع فقال البائع انا احوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر قول المغلف رحمه الله تعالى ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده اشترى معيب ومن حق المشتري أن يرد هذا المعيب ما دام وجد فيه عيب لكن إذا زال العيب فليس له الرد لأن من حقه الرد عند وجود العيب فإذا زال العيب فلا رد ومثل المؤلف رحمه الله بذلك إذا اشترى أمه اشترى الرجل أمه يريدها لفراشه فلما اشتراها وجدها متزوجة والأمة إذا كانت متزوجة لا تحل لسيدها ثم إن الزوج طلقها فأراد المشتري أن يردها بعيب الزواج فليس له ذلك ما دام زال العيب الذي هو كونها في ذمة رجل زال هذا العيب فليس من حقه أن يردها وإنما عليها أن تعتد من زوجها الذي طلقها وتحل لسيدها حينئذ ولو اشترى مسرات؟ لا شك أن التصريه عيب لكن بعد هذا استقر لبنها على ضوء ما كان وقت التصريح فلا رد حينئذ لان العيب في التصريح لانه لان بعده يكون اللبن قليل فاذا باللبن قد استقر على ما كان عليه وحسب ما هو وقت التصريح استمر لبنها كثير فلا خيار حينئذ ولا رد لأن العيب قد زال ومثل ذلك لو اشترى أرضا يريد زراعتها ثم جاء إليها فوجدها مليئة بالحجارة ومن المعلوم أن الأرض المملوعة بالحجارة غير صالحة للزراعة فاراد ردها بهذا العيب فقال البائع لا تهمك الحجاره انا انقلها اسلمك اياها صالحه للزراعه فلا رد حينئذ لانه زال العيب ومثل ذلك اذا كانت الارض مثلا مزروعه اشترى الأرض يريد أن يزرعها فإذا, هي فإذا بها مزروعة والمزروعة بزرع قد ارتفع يكون للزارع ولا يكون لمن اشترى الأرض فأراد أن يردها لهذا العيب لأنه ما علم أنها مشغولة بزرع للغير فأراد أن يردها فقال البائع أنا أنقل هذا الزرع من هذه الأرض إلى أرض أخرى وأسلمك اياها صالحة للزراعة حينئذ لا رد ويجمع هذا من اشترى شيئا معيبا ثم زال العيب أو التزم البائع بإزالته فلا رد وحينئذ اشترى السيارة مثلا وفيها عيب غير ظاهر الكفرات مثلا تالفة لكن ظاهرها السلامة فلما كشف عليها قال مثلا أهل الصنف هذه ما يصحا يمشى عليها لأن كفراتها عجلاتها تالفة فمن حق المشتري أن يردها بهذا العيب فإذا قال له البائع أنا أبدل هذه الكفرات بكفرات صالحة فلا رد حينئذ لأن العيب جال فصل ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا, الت... ما لم يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية. و... والثانية هو على الفور لانه خيار ثبت به اشتبت بالشرع دفع الضرر عن المال فاشبه خيار الشفعه ذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله ان في خيار العيب روايتان المرء اشترى شيئا ما فوجده معيبا فهل يلزم فهل يلزمه ان يبادر بالرد اذا رغب في ذلك ام له الانتظار يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله فيه روايتان عن الامام احمد احداهما تقول انه على التراخي يفكر وينظر ويتعمل في هذا العيب هل يمكن استدراكه هل يمكن إصلاحه هل إصلاحه سهل أو صعب هل هو يضر بهذه العين ضررا كبيرا أم هو شيء سهل هل هذا العيب مثلا سينتشر ويكثر أم أن هذا العيب محدود ويمكن إصلاحه الرواية الأولى تقول على التراخي يعني لو ما استعجل وقال لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق لأن المرأة إذا اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا فهذا ضرر متحقق ثم هو في الخيار إن شاء رد وان شاء لم يرد وان شاء فكر وتأمل قال كخيار القصاص كخيار القصاص القصاص فيه الخيار لصاحب الدم لولي الدم الخيار بين ثلاثة امور اما القصاص وإما طلب الدية وإما العفو مجانا وهل هذه الخيارات على الفور أم له النظر والتأمل لا شك أن خيار القصاص على التأمل والنظر مثلا يقال له إذا قتل مورثه مثلا وعلم بالقاتل يقال هل يقال له انت بالخيار الان بت في الموضوع تريد القصاص ام تريد الديه ام تريد العفو لا ما يقال له ذلك وانما يترك يتامل ثم اذا طلب القصاص يقال له لعلك تحتسب لعلك تعفو لعلك تاخذ مال لعلك تاخذ الديه لعلك تاخذ ديتين ثلاث ديات خمس ديات عشر ديات ثم له الخيار حتى يبت في الأمر فهو خيار ليس على الفور وإنما هو على النظر والتأمل ومثل ذلك خيار العيب قال مثلا ليس له لا يلزم بالمبادرة وإنما يقال فكر هل تعيدها وتأخذ دراهمك أم تقبلها أم تقبل الأرش فهو له الخيار ما دام لم يوجد عنده ما يدل على الرضا فإن وجد عنده ما يدل على الرضا فليس له خيار انتهى خياره مثلا اشترى دار فقيل له مثلا فيها عيب كذا وكذا فسكت ثم بدأ ينقل امتعته ليسكن هذه الدار الجديده لا خيار له حينئذ لا يصلح له الرد لانه وجد منه ما يدل على الرضا بها او ادخلها في السوق ليبيعها مثلا سلعه او بقره او بعير قيل له فيه عيب فادخله في السوق ليبيعه فهذا دليل الرضا فليس له الرد فإن وجد منه دليل الرضا فليس له الرد وإن لم يوجد منه دليل الرضا فله الرد وإن طال الزمان والثانية تقول لا هو على الفور لأن إذا قلنا على الفور ربما يكون فيه ضرر على المشتري نبادره لكن اذا قلنا على التراخي من سيتضرر البائع لا يدري هل سلعة ستعاد اليه ام لا فعليه ضرر بهذا فلا يدفع الضرر بالضرر لا يدفع ضرر المشتري بتضرر البائع في كون سلعته لا يدري هل بيعت واستقر بيعها او لا وقال انها خيار العيب كخيار الشفعه يعني الروايتان احداهما تقول خيار العيب كخيار القصاص على التراخي والاخرى تقول خيار العيب كخيار الشفعه انه يبادر اذا علم ببيع الشخص الذي يريد اخذه فلا بد ان يعلن اخذه والا سقط حقه بالشفعه كما سياتي ان شاء الله نعم. ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه يقول إن حلب الدابه التي اشتراها وفيها عيب أو ركوبها أو نحو ذلك ليتأكد من العيب لا يعتبر هذا دليل الرضا بها فيحلب الدابه وينظر هل ينقص اللبن نقص كثير فيردها ام يكون النقص يسير يقول ما يتحمل لعله يزيد او مثلا قيل له هذه الدابه مثلا فيها كذا فركبها لينظر او السياره فيها كذا مثلا فركبها لينظر مدى تأثرها من هذا العيب من قلة التأثر فلا يقال له انك ركبت السيارة بعدما علمت ان فيها عيب وفليس لك الرد لا العمل اليسير نحو هذا لا يؤثر في عدم الرد فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق يقول فصل وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره اشترى سلعة فتبين له أن فيها عيب، فقال لمن حوله أنا لا أقبل هذه السلعة بعيبها ردها عبارة ذاك ما علم ما يلزم ولا يلزم حكم حاكم الرجوع الى الحاكم لينظر هل يصح الرد او لا ما دام ان العيب ثابت فله الرد وان لم يحضر صاحبه ولم يعلمه فيما بعد علم قال هو مثل الطلاق فالمطلق ما يحتاج ان يقول للزوجة اترضين بالطلاق الطلاق له متى ما شاء طلق الزوجة عنده حوله أو قريبة منها او بعيده عنه فالطلاق بيده فكذلك رد المعيب للمشتري متى شاء رد ولو لم يحضر صاحبه اشترى السيارة من المعرض مثلا ووجد فيها عيب فردها على أهل المعرض ولا يقولون له انتظر حتى نرى صاحبك هل يقبل ردك او لا يقبل يقول انا اشتريت السيارة وجدت فيها عيب والعيب محقق اذا اختلف عاد في العيب هل هو موجود او لا فرجعهم الى الحاكم لكن ما اختلفه البائع يعلم عن هذا العيب واظن ان المشتري لن يأثر عليه فاذا به أثر عليه فعليه ان يقبل السلعه نعم. ويجوز من غير حاكم لأنه مجمع عليه ويجوز الرد من غير حكم حاكم لأن هذا شيء مجمع عليه المجمع عليه المتفق عليه له الرد بدون الرجوع إلى المحكمة لكن شيء محل خلاف يرجع إلى الحاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف نعم فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح كفسخ المعتقة للنكاح الأصل أن الطلاق بيد الزوج وهو الذي يفسخ العقدة أو يبقيه مستمرا في حالة من الحالات يكون فسخ الطلاق من الزوجة متى ما شاءت يعني اذا علمت وشاءت قالت فسخت طلاقي من فلان لا اريده متى في صوره واحده اذا كانت امه متزوجه من رقيق امه لزيد مثلا متزوجه لرقيق لعمرو او كلاهما لزيد فعتقت المراه وهي تحت هذا الرقيق فلها أن تختار نفسها ولها أن تختار البقاء في عصمة زوجها كبريرة رضي الله عنها لما عتقت فسخت طلاقها من مغيث زوجها فجاء مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة هذا الرقيق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق الشفاعة له عند زوجته التي عتقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو قبلتيه قالت يا رسول الله أتأمرني قال لا أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه ما أريده هي أتقت وهو لا يزال رقيق فهي لا تريد أن تكون تحت هذا الرجل ففسخها لنكاحها بيدها ولا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة إلا لإثبات ذلك ولا فلا يحتاج إلى حكم حاكم بأن الفسخ صحيح لأن الفسخ مجمع عليه لأن لها الخيار إلا إذا مكنته من نفسها بعدما علمت بالعتق فليس لها خيار حينئذ لأنها رضيت به فلا خيار لها حينئذ نعم فصل والعيوب هي النقائص المعدودة المعدودة عيبا فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به فمن العيوب والعيوب يقول العيوب هي النقائص والنقائص أنواع نوع له تأثير ونوع لا تأثير فيه فالعيب الذي له تأثير يعتبر عيب ومن حق المشتري أن يفسخ البيع عيب لا تأثير فيه بليغ فليس من حقه أن يرد السلعة بهذا العيب لأنه عيب بسيط ما كان وسطا بين هذا وهذا فيرجع فيه إلى اهل الخبرة وقد يقال اهل الصنف يرجع يرجع اليهم فيقال هل مثل هذا عيب ام لا فمثلا اشترى بقرة او بعير او شات فوجد معها كثرة الخارج نتيجه اكله اكلتها مثلا فالمشتري اراد ان يردها بهذا العيب لانه يقول هذا قد يلحق بحياتها قد تموت من هذا الاسهال الذي صار معها والبايع يقول لا هذا بسيط كل الغنم يكون فيها كذا او كل الابل يكون فيها يوم ثم يقف هذا ليس بعيب فيرجع فيه الى اهل الخبره ومن العيوب ما هو معلوم أنه عيب ما يحتاج الرجوع فيه إلى أهل الخبرة ومن العيوب ما هو واضح وظاهر أنه شيء بسيط لا يؤثر فلا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة ولا يعتبر عيبا وسيبين امثله المؤلف رحمه الله من هذا وهذا نعم. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون ومن وال... العيوب في الخلقه يعني في البدن في بدن المبيع دابه او رقيق المرض اذا كان مريض هو اشترى رقيق مثلا يريده للخدمه اشترى شات يريدها للحليب او يريدها فديه او يريدها عقيقه فوجدها مريضه فهذه لا تصلح للفديه ولا تصلح للحليب ولا تصلح عقيقه ما دامت مريضه ما تجزئ فهذا عيب والجنون اشترى رقيق يريده للخدمه فاذا به مجنون فالمجنون ما يصلح للخدمه فهذا عيب نعم والجذام والجذام مرض يبدا بالاطراف ويؤثر على سائر الجسم ينتشر في الجسم ويتلف ويقتل فهذا مرض عيب اذا اشتراه وجده مصاب بالجذام فهو عيب نعم. والبرص والبرص البياض يكون... الذي يكون في الجسم فانه عيب نعم والعمى وكذلك العمى الشات عميا او الـ الـ الرقيق الذي اشتراه اعمى او الامه التي اشتراها وجدها عميا فهذا عيب نعم والعور العور ذهاب احدى العينين والعرج والعرج اذا كانت ما تسير مع الا يفها صواحباتها مثلا لعرجها لضعفها في الممشى فهذا عيب نعم. والعفل والعفل العفل مرض شبه دمل او ورمة تكون في فرج المرأة وفي دبر الرجل فهذا عيب من العيوب لانه يؤثر على من هو فيه نعم والقرع والقرع كذلك ذهاب الشعر شعر الرأس لمرض في الرأس أو في الجسم يتساقط شعر الرأس وقد لا يتساقط إلا شعر الرأس مثلا دون اللحية أو شعر الجسم وإنما يتساقط شعر الرأس فهذا قرع وهو عيب من العيوب نعم والصمم والصمم وهو ذهاب السمع نعم والخرس والخرس وهو عدم الكلام يقال اخرس يعني ما يتكلم نعم والاصبع الزائدة والناقصة وكذلك اذا كان في اصبع زائدة الاصابع خمس مثلا له ست اصابع فهذا عيب لانه قد يؤثر في حمله وعمله وهذا الاصبع الزائد او اصبع الناقص الاصابع خمس وهو ليس معه الا اربع اصابع مثلا ذهب الابهام او ذهب غيره من الاصابع فهذا عيب لانه يضعف في العمل والانتاج نعم والحول الحول ميلان العينين ونظرها الى جهه من الجهات مثلا يقال احول نعم والخوص والخوص الذي هو ضيق العين وصغرها وغورها يعني تكون غائره ضعيفه يعني ما يقال هذا اعور ولا يقال احول وانما يقال خوص يعني العينين ضيقه وغائره داخله فنظره ضعيف والسبل نعم وهو بينه وهو زياده في الاجفان والسبل وهو زيادة في الأجفان يعني الجفن شعره طويل قد يغطي العين مثلا أو جفن العينين يكون نازل بعضها على بعض فتؤثر عليه في النظر فهذا عيب نعم والبخر والبخر البخر الرائحة التي تكون في الفم نعم والخصاء والخصاء إذا كان مخصي يعني قطعت خصيتاه فهذا عيب سواء كان مثلا أما يعني رجل خصي مثلا أو مثله لو كان مثلا يريد التيس مثلا للقراء فاشتراهم فوجده مخصي فهذا يعتبر عيب لأنه ضيع عليه غرضه نعم والتخنيث والتخنيث التخنيث اشتراه مثلا رجل يريده للخدمة فإذا به يميل إلى النساء ويتزين كما تتزين النساء وليس بخنثة وإنما هو مخنث فيه مخنث وفيه خنثة الخنثة الذي ليس بذكر ولا أنثى له آلة ذكر وله آلة أنثى أو ليس له شيء أو له شيء لا يشبه هذا ولا هذا مثلا هذا يقال له خنثى وقد يكون مشكل وقد لا يكون غير مشكل فيما بعد أما التخنث فهذا بخلافه يكون الولد مثلا يميل إلى صفات النساء بالتزين ونظر نفسه ومشيه النساء وكلام النساء وهذا عيب في الغلام إذا اشتراه وهو بهذه الصفة نعم وكونه خنثى وكونه خنثى يعني ليس بذكر ولا أنثى فهو عيب بالنسبة للآدمي نعم والحمق البات والحمق البات يعني سرعة الغضب يكون عند أقل شيء يغضب غضبا شديدا وغضب يؤثر عليه ويوقعه في مفاسد ومهالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب والغضب يفرق بين الزوج وزوجته وبين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه فإذا كان هذا الغلام مثلا سريع الغضب فإنه لا يستفيد منه سيده بل ربما أفسد عليه أكثر مما يصلح فلهذا إذا كان سريع الغضب فإن هذا الغضب عيب، ولهذا قال البات يعني غضب شديد. أما الغضب عند الإغضاب، فهذا ليس بعيب، لأن كل إنسان فيه شيمة ورجولة إذا أغضب فإنه يغضب. نعم. والتزوج في الرقيق، والتزوج في الرقيق. سواء كان رجلا أو امرأة. مثلا اشترى هذه الامه يريدها لفراشه فاذا بها متزوجه فلا تصلح لفراشه فله ان يردها بهذا العيب يقول ما دام متزوجه لا حاجه لي فيها اشترى غلاما مثلا يريده لامور تستدعي السفر او العمل المستمر او كذا فاذا به متزوج وله اولاد يقول لا حاجة لي فيه هو وزوجته وأولاده وإنما أريد رجلا يصاحبني دائما وأبدا لا يلتفت إلى زوجه ولا إلى غيرها فهو عيب في الرجل والمرأة نعم. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير لأنه لم يفت وقته ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادتهم وهو عيب في الكبير المولود في بلاد الإسلام لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه يقول فأما الختان فليس بعيب يعني اشترى غلام